بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان القارعه ما القارعه لنا وكاني الرجي قيامت واتا اوكرم اي ضلان دلر اخو القارعه شيبت وما ادراك ما القارعه تو اي انسان شي فيري كردوت كالقارعة تيا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الرجاء خلشي وكو بابولي سر جدران برشو بلاود أبنوها وتكون الجبال كالعين المنفوش شو وكانيش وكو خريش كراويان لدات سوق دبنو تالو تاليان ببردكريتها فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه الراضيه جاءوا ترازو خير سنجين بيت ولا بارودو خير خوشو خوش واسوده جان دبات سرو زور بي الرازية وامما من خفت موازينه فاممه هاويه واشي ترازو خير وتاكي سوق بيت گناهي زور بيت أو دايشي او دو زخه با وشي بوكر دو تو وما ادرا كما هي نار حاميه جاتو تساني هاويه شيا اغريشي زور سوت نارا بولا سدارا ارجيس خاموش نابيتو تيني كم ناكاتو